وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحوا كيف بقى اللحظة اللي بتغير كل حاجة في الحياة واللحظة اللي ممكن ما يكونش لها مقدمات اللحظة اللي بتتنزل فيها الرحمة من قبل ربك الرحيم الرحمن وأنت بتقول أنا ما كنتش حاسس قد ايه ربنا رحيم وقد ايه ربنا سبحانه وتعالى بيامنن على عباده وبيصطفيهم تيجي اللحظة دي احكي لي عنها ايه اللي حصل مثل ده حاجة انا باعتبرها خارقة للعادة مم. حاجة يعني اول مرة في حياتي تحصل لي هي قبل الموضوع ده بحصل حصل حاكتين كده يعني موقفين فوزت وانا صحابي بنهزر ونبلحق يعني عادي بقى يعني صحاب بقى انت فاهم طبعا الموضوع بيبقى عامل ازاي والعزبالله يعني مم. ايه ضحك وزار ومش عارف ايه لقيت نفس مرة واحدة كده كان بالليل وببص للسماء وبتكلم على ربنا عز وجل كده اه والله غير اي حاجة والله ده حصل بقول ايه ده يا جماعه احنا مخلوين إيه يا عم اللي انت بتقوله ده مش عارف ايه لقيت واحد صاحبي حتى اسمه على اسمي برضه ااا هو متابعنا دلوقتي من قطر ان شاء الله مم. كان بي هو يعني في الموضوع دوت يعني بيحب التفكر برضو السنة بقى اول مرة الموضوع ده يجيلي كده قلت ايه ده انا معده سمه ده احنا موجودين احنا بشر طب الواحد لو رمى ورقة على الارض وجاء واحد سأله هيقوله الورقة دي جات منين هيقوله حد سابها حد رماها طب الدنيا دي جات منين بحد خلقها هو الله سبحانه وتعالى رضي اللي هي سيدنا جبير بن مطعم اتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو صلى يصلي صلى وسلم. المغرب فكان يقرأ أم خلق من غير شيء أم هم الخالقون يقول فطار لها قلبي أنا حسيت أن أنا إذا على أنه ممكن يكون أنت بتقولها دلوقتي ممكن آلاف ولا ملايين من اللي بيشوفه الحالة ما يتبقاش عندهم يعني المعنى نفسهم ممكن ما يوصلش لكن لحظة الهداية وتنزل الرحمة صحيح أنا عبد مخلوق لي خالق هو اللي خلقني ويعلم ما يصلحني وما يفسدني طبعا. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير يقولوا له معنى جميل قوي القيم يقول والعبد يعيش بين لطفه وعطفه العبد مننا عيش ما بين الاثنين دول بين ان ربنا سبحانه وتعالى يتنزل عليه بلطفه أو عطفه وحنانه وحنانا من لدنكم